قالَاوا يَشُ ععبُ مَا نَفْقَهُ كَفيرًا مِمَّ تَقُونُ وَإِن لَنَركَ فِي نَ ضَعيفَو وَلَوْ لَا رَحُْكَ للَ رَجَمناَاكَ وَمَا أَنْ تَعَلَنَ بِعَزم